ب س م الله الرحمن الرحيم قد س م ع ا ل ل ه ق و ل ا ل ت ت ي ج ا د ل ك ف ي زوجها وتشتكي إ للعلوم ى ا ل ه والله ر ك ا إن ا ل ل ه س م ي ع بصير الذين ي ظ ه ر و ن منكم من نسائهم ما هن أ م ه ا ت ه م إ ن أ م ه ا ت ه م إ ل ا اله ولدنهم و إ ن ه م ليقولون م ن ك ر من القول وزورا و إ ن الله لعفو غفور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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل, قبل أ ن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم إ ن الذين يحادون الله ورسوله ك ب ت و ا كما كبت الذين من قبله م وقد أ ن ز ل ن ا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا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 ما يكون من نجوى ث ل ا ث ة إ ل ا هو رابعهم ولا, ولا خ م س ة إ ل ا هو سادسهم ولا أدنى و ل ادنى أ من ذلك ولا أ ك ث ر إ ل ا هو معهم أ ي ن م ا كانوا ثم ي ن ب ع ه م بما عملوا يوم ا ل ق ي ا م ة والله بكل ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون بما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وإذا جاءوك, واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير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 فان إ ن لم ل ت ف ع و ف إ لم تجدوا ف إ ن الله غفور رحيم اشفقتم أ ن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات ف إ ذ ا لم تفعلوا وتاب الله ع ل ي ه م فاقيموا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة فاقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة أ ش ف ق ت م أ ن تقدموا بين ي د ي ن جواكم صدقات فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا ق ي م و الصلاة ف ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة و أ ط ي ع و ا الله ورسوله و ا ل ل ه خبير ب م ا ت ع م ل و ن ألم ت ا إ ل ى ا ل ذ ي ن ت و ل و قوما ا ا غضب ل ل ه ع ل ي ه م م الاسلاميه هم منكم و ع ل ل و ن ا ه م ع ا ء الله م ا ل ح س ن و ا أخذوا ي م ا ن جنة ه م ف ص د و ا عن س ب ي ل ا ل ل فلهم ه ع ذ ا ب ل س ي عنهم للعلوم من ا ل ل ه ش ي ئ ا و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار م ي ه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 حسب الشيطان م ا س ر و ن إن ا ل ذ ي ن يحدون ا ل ل ه و ر س ي ل أ ل ع ل ت ب ا ل ل لأغلبن ه ا و ر س ل ي إن ا ل ل ه ق و ي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله, الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا اباءهم أ و أ ب ن ا ء ه م أ و إ خ و ا ن ه م أ و عشيرتهم م و ل و ب ه م ا ل إ ي م ا ن وأيدهم ب ر و ح منه و ي د خ ل ه م جنات تجري م ن تحت ا ل أ م ا س ل ا ل د ي ن ف ي ه ا رضي الله عنهم و و ر ض ا عنه ل ح ز ب الله